تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم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 إِنَّ هَذَا يَنَاهُ السَّفِينَ إِنَّ مَا شَاكِرًا وَإِنَّ مَا كَفُورًا إِنَّا اعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا